بداية كل عام أنتم بخير إن شاء الله بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال طيب إن شاء الله نحن سنبدأ في شهر رمضان بإذن الله سلسلة التعبيرات المتشابهة إن شاء الله كتأكن مليدب للرمضان إني بليلست أنت إكسبريسي أن سامع أتوميريب طيب وسنبدأ حالا إن شاء الله بأول مجموعة من التعبيرات. Dan sekarang إن شاء الله كتاكن مملايد. Dan ataudengan grup atau komponen yang pertama. طيب المجموعة الأولى اسمها طبعا بالتأكيد بلا شك مئة بالمئة مرة أخرى طبعا بالتأكيد بلا شك 100%. هذه التعبيرات الاربعه معناها متساون. Empat ekspresi ini artinya sama atau merdeb. ونستطيع ان نستعملها بنفس الطريقة Dan kami bisa menggunakannya dengan cara yang sama. طيب فنقول مثلا في جواب عن سؤال مثل كان كتابيLang untuk jawab pertanyaan هل ستذهب معي ابakah kamu akan pergi bersama أقوله طبعا سأذهب معك هذا أولاً. بستي أو تنتو سأكمل برجي برسمامو بالتأكيد سأذهب معك بالتأكيد بستي أيضاً نفس المعنى أو بلا شك سأذهب معك. تمبراجو وهنا معناها أيضاً بالتأكيد. بسنجوجا أرتنيا بستي أو تنتو الأخير مئة بالمئة سأذهب معك 100% يعني بالتأكيد طيب ونقول في مثال آخر دان كاميبلانغ بيشنتو هلاين أبكه كموس كا بلا جرام بحص عربي طبعا أحب دراسة اللغة العربية باستي تنتو بالتأكيد أحب دراسة اللغة العربية بلا شك أحب دراسة اللغة العربية مئة بالمئة أنا أحب دراسة اللغة العربية. طيب وتقول في مثال آخر دن بلانكديشنتهلاين هل أنت جاد في كلامك؟ أباكه كمُسيريوس دي بن بتران إني طبعا أنا جاد. تنتوس يا سيريوس بالتأكيد أنا جاد. بلا شك إن أنا جاد. مئة بالمئة أنا جاد. بالمئة كلها بنفس المعنى سموانيا دنيان أرتنيا ساما مثال آخر شنتهلين كيف تمزح في هذا الأمر؟ ولمنكم برشاندة في أرسانني؟ بالتأكيد أنا لا أمزح، بستي سيتي تاك برشاندة. طبعا أنا لا أمزح، بستي أتو تنتو سيتي دا برشاندة. بلا شك أنا لا أمزح. سواء مئة بالمئة أنا لا أمزح. تمام؟ كلها بمعنى. تنتو أتو باستي سيأتي ذا برشان ومثال آخر وأخير دان شنته لين دان ينكر أخير juga. هل ستقضي عطلة عيد الفطر في المدينة؟ أبا كهكم أكان من حابسكان لبوران عيد الفطري في بالتأكيد سأقضيها مع أسرتي في القرية باستي سيأكان من حابسكاني برسمك الورقة سيادة كامبونغ طبعا سأقضيها مع أسرتي في القرية. مئة بالمئة سأقضيها مع أسرتي في القرية. بلا شك سأقضيها مع أسرتي في القرية. طيب، وهذه هي تعبيراتنا اليوم، وهذا هو درسنا اليوم. يتوجب لنا نهاري إني، دن إتو بلا جرنا نهاري إني. لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. Terima kasih atas mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di pelajaran depan dan si amanillah